فان قلبو بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلك الشيطان يخوف علية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 ولا يحسبن الذين كفروا أن ما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثمه ولهم عذاب مهين ما كان الله ليدرى المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميذ الخبيث من الطيب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 سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ويرات السماوات والأرض والله بما تعملون قبيل